Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ahlihü ashabih vaman tabihaum bi sani ila yawmiddin amabad Angusö te mei tafsir ki il quran ka kirim ka ha derisige nana vuhun nagab billabana ayedda kebada min suratul munafiqeen suratul munafiqeen wa suratul medeniyya آي الى سوره المنافقين وحلو مغا عاباي waxay ka warantaa sifada munafiqin tawah kam mid ah faasa lagu sheegay oo ayada inta ugu balan ba looga waramay munafiqin wahyi madin wa markin madina la afkayo dhaahir ka islaamnimaa ka sheegana markaa markii magalla joogay haddii gaaladaaba iska leh gacanta sare iyo xooq saasaradey dhayt ay ka gambanayaan ay ka afsanayaan oo ma beecirimbey markii madiina la yimid oo muslimiintu ay xooq yeesheen markaas munaafaq soo baxay oo aan qalbigana islaamnimada بسم الله اللهم بعيسان سورة دانكو بلابانا اللهم الرحمن انحالي استبلاران متكا كسي فايسانا هاضي اللهم جاعدو دونو خلقكي سكمنطا اذا جاء اكا نبكا سبنا ومركا كويما دان المنافقون اوركا قال لدى قالوا وحي رهدان نشهد وحان كمرقاتي كعينا انكا ديكالل رسول الله اله اله ارقبوا صوت در والله إلا هيا علموا إنك أبغى صوبانه لرسوله إرقى جيسئنا تأي الله وعبية تأسوى والله الله يشكوحو مرقاتي كيه إنا المنافقين أورك غالبا لكاذبونك وبينشيك إليهين فيما أضمروه من أنك غير رسول الله وحاق قرصنا يا نعاقنا برسولك اللعين wa ay qalbika ku qarsana yantaas beeray ku sheegayaan itaghadu wa haykabtik tan aymanahu darialkooda jannatan ay ذلك اي سو عملهم عمل كودخن اللبوشهجا فابطوا حقوق صناب بيانهم منافقين توامر حقا ان الروميين باللسان حق عربقا ثم كفروا كذبناء جالودين بالقلب حق قلبك فضيعه والله ريح على قلوبهم قلبي الكره فهم يقول لا يفهم ما ايان حقيقه الايمان وإذا رأيتم منافقين تمرك هذا ركتو تعجبك وحاك تحجبك لن يأجسامهم جرر يالكوهده وإن يقولوا هاداية هادلان تسمع هذا الكود. كانهم حال ألمديهين خشوب قريئي الواح قرياء هاسو مسندة لترتيري يحسبون وحيهم علينا كل صيحة قيلة كستاه عليهم اي كائنه عليهم يجد دوشوده اني اهاتى هم منافقين تو العدو ايغ ام باعلو بي مسلمين طعه وقاتلهم الله الله لعنهم الناس ديبا يفكون حق الملخ جواب دجيسانيا الله سبحانه وتعالى وقنوا رما منافقين طا inay afka uga hadlaan islaamne mararka ay rasuulka u yimaadaan laakiin xaqqa qalbiga saas ka marru ma isna ee qalbiga waxay ka beeninayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam risaaladiisa quraanka xaqnimadiisa dammaan diinka ilaahay oo dhan ayay didku yiin oo kasoor jeedaan xaqqa qalbiga ila wuxuu subhaana ila jaa ak markay ku yimaadaan nabiga subhaana almunafiquna urka gaaladu قالوا وحي إلها نشهد وحن كم مرقاتكا إنك آديك للرسول الله رسولك إله إنا والله الله يعلم وأبيه إنك آديك للرسول رسولك سينا الطهي والله إلهي يشهد وحن مرقاتك إيهنا المنافقين أورك قال الله لكاذبونك وبينا ليال إليه ما رأينا نشهد إنك للرسول الله ilaahi wa ina subhaanahu ta'aalaa wuxuu doonay inuu hadalkaas inuu san dabka ahayn oo xabeeyo oo ku beeliyo laakiin tuusan hadalkoodii beenin jumla muxtariiba ah la kala dhig galiyay oo ah wallaahu ya'lamu innaka la rasuulun jumlaas oo ilaahi wuu talagalay ayaga been hay sheegayeen laakiin mabi maxamed inuu rasuulka alleha iir wa mid sugan marka و اس كاي سي ايغا بيننتا لا بينينيه لا انفينيا هادلكو لا انفيه اي تراس رسالاد ي رسولك ما كورسو الى هيي ماركو رسالاد سوو اي كاديب ايغي بيني الله حكما قاتنا الله حقيقه راح يتيم نابغي الرسول كي عليه وخا لو بينينيا مخيت الا هي اولى هي الله مقاتك اني بين شيغيا وخا فهمي كرتا وخا لو بينينها مركز فهمتو شهاده معنيه شهاده معنيه الضوي شهاده معنيه وهاي طاهي عربك يا قلبك اني سوافقان او شيء قلبك او عربك او قواقه سا وعيري أبو حيان كتابك وهناك تفسير بحر ومحيطك وأصل الشهادة أن يواطئ اللصان القلب شهادة أصل ده هذا معنى أن يوهروا بهذه قلبك وافق هذا بالنطق وذلك بالاعتقاد عربك وفقه كل واقع الشيء الشيء يصبح قلبك وآميسي قلبك وكتر الشهادة سأسال إلى هذا وأصل الشهادة أن يواضي اللصان القلب الشهادة أسألك هو إن عربك قلبك وفقك هذا بالنطقة عربك وفقك وذلك بالاعتقاد قلبك وأنسي هذا يتوقفك إلى هذا وحصة مرقاتك آخر معنى هذا وحصة أعتقد واقر باللسان واعلم غيري شيخ اسرق قلبي كان انسان عرب كرو وودوا قاددك كلين و اوغيسينا وصح او شيخ يبو سطح راسه سلاح بارسون و اينه ورت شيخ ان قلبي كان انسان و اينه marka yiraahdeen marqaatiyankanu nuu noqdo hadalkaas baaniisu qalbigan karumay sanacar karo go'do waqayna dadkana u sheegay qalbigiina kamarumayso waxa lagu beeyna marka waxuun shehada mesha ma taalo laa shehada allah sauta qalbigi kamarumayso beeray ka sheega qalbigoodi إ راجا أكبر كان في قوم مدان كان سنه عرب كانوا ودا وقعنا صدق قالوا وشهدوا والله نشهد والله الله يعلب هورتا وا اوغيه انك ابي قال الرسول تاس واجيت تعيب تا نا ديك سوبالو رسولك لي نهايتهاي تا تاس الهي وا والله الله يشتو ومرقاتيك هي ان المنافقين اوركا قالدو مكيدونا بينالا يال اليه او اي بين كشيهي في من انك غير رسوله waxa ay qalbiga ku hayaa qalbiga ku qarinaya oo ahna madan rasuul alleh hay taas ay been ku sheegay ah beeray ku sheegay qalbiga wax iy taqaddu wahi kadigteen aymaanahum daaryalkooda junatan gaashaan wa gaashaan maftoodiyey meelkooda ay ku ilaashanayaan muslimiinta uga ilaashanayaan wa gaashaan dadka muslimiinta ay daartaas been ta ay iskaga ilaalinayaan si dadka muslimiinta uu aaminaan dadka inay muslimi yihiin oo diig goor iyo meelkooda فرصتنا وهي عبادقتين على ودي اي قبيله اسلام كدينك اسلامك اسلامك ودينك ماغييس قف كدين تقاتنا مسلمه ليرا دينك ماغييسنا اسلامنا ليرا قف كقات قف اسلام يما ييره اسلامك ودينك ماغييس قف كدين تقاتنا حال ليرا مسلمه ليرا مسلمه ليرا ما دام اي طرف بينه كو دارتين ان مسلمي dadkii muslimiinta taa dadkan waa aaminayno waxay u qaateen dad ayaga kamid illa haqiiqad oo dad سائل و عدل وغيرها الأنبي هذا الكيسو سامينك ومية لك لكن قد أدوها يستطيعون المسلمين هذه الشبهات سوف روا كتاباني حتى نقول في ذكية أعين أو دكتون مكتبتك يدعى فضاها أي سامينيين هذا الكودية يكون قد سومينهم وقاتلين أفعال شودة في الحمد أي وضيانيا ووحد المسلمين توقعون سامين ووحد المسلمين فيه muslimiinta samay ka saylasa samayri humam tay samayriyan dad muslimina uga dayana oo la dhif baati bentay taas ay caase sabuuno ila wuxuu ri itagadu wahi kadhigteen aymanah baariyalkooda jannatan gaasha fasadu bakii kejeediyeen marka ansabilillah aqwa shudi af athudi alu qaldan nabtoodina nare u shaqeeyeen muslimkiin kii siina waaqibeen uridaa sa xareeyda mu'aafiqiin todb ka u geystaan dadka muslimiinta iyadiinka ayay staano islaamka wa ka baday mid ka qalada u geysato ila gaad wele gudtooyeen ayaga inta ugu badan fasaadiy shubhaahka iyo shahwaahka iyo ilhaaka waxa la soo mar siyo ذلك أي سوء عملهم عملك وضحنا إلهي النوشيغة وإلهي ابت المامة ذلك أي سوء عملهم عملك وضحنا فابط وحوكسوا نعضي بأنهم منافقين تؤمنوا إلى الرميين أي باللصان ثم كفروا كذبناء الجالبين بالقلب حق عرب كواواقوا واقيا إيمان قلبك نوواق قال سعسوا كواقوا لكن امام الفقاع خير امنوا اي اقروا باللسان اضافه اول المؤمنين مركاي ددك مؤمنين تا اركان اي اييمانك عرب كو غدواقيان فما كفروا اذا خلوا بالمشركين مركاي قالوا لا جو كانوا لا كلمه قدار لا سير و اسلام كليه و لگا ما هب لكا اننغا ماركا هوسك جاري مو تخيد گول وين نوداي نالا شقاي انا مركا مركا غالدا لا جوغان وا عبديسايا اني سن روبيسن لكن بكها انا الله تشورو ملو شيخ ما سلام حق ما هادي دي صح ما هادي واقع اي وقتي هدا لكن انا كان مرخو داي و اي لو بيني سر بي. حقا سلام شايف ريد سي رصا ودلين انغا مارك هوسكو ودلين انغا فسهادينين غاله صاصي او شيغي مره كان غاله وانا وخي ما كان سو ديبي الى قلوبهم قلبيال كود لا فهمتي صحتها فهم ايغو لا فهم, فهم ما هي الحقيقه الايمان sababto <tot>, aqaf kasba oo xaq u adabo markuu u adabo ka dib kal leexda ilaa qalbiisa waxira filma zaq zaqallahu wa nuqallibu afidata wabsaran marka qalbigoodu wala xirey markii xaq uu u adabay maadaama ay xaqi kal leexdeen saasa qalbigooda lo no, qunfulay uquubada ah in qalbiga an xaq ما 해�úaح booked حكومان ерх الرَمَ ۚ هو ام Focus poverty zakon و Yo Yo Yo额girl و إذاو رأيتم معك Adm devil تعجبك وحاجة ولأن حwehr جنب المعافلون و كين يقول عن هذا هو إحمد الله تعلم struggling كأنهم لايذر لهم فهو سقول قريوة أم الفلب قرية حاصل المسندة اللي ترييي إلهي و إنه نوشيك منافقين ترى وحي أيهو كدلالان حق الظاهر كوده إليه خرحيان حداد عرق الظاهر كوده وعطوه يا بيهداد كوده وعداد عشر كوده إليه مناحيان إيمان أيهو ملحب إيمان كوده كمه فكران قرى إيمان كوده ومحاصوبة إن شاء الله مرشا كوده ma kontrola taqwa duu ila ka ansiguu duu dariiqay ku ma dariiq maareewa ma soo wad dariiq cha ma kala fekeran waad ma kala fekeran laakiib afmi اا بدك ان الكره لغريان هذا لكن لو ناس محاقير افصم مؤمنين مؤمنين وهي كوك كفكران قلبك يا عماشو ايمانك بعده هل كيت جوفتم تاسك فكره فالواض لماك يتلا مؤمنين انت اما افعال سمينه وهي كدالت الى الله لكن بدكم مرال كم قبوه تصل مت لا يوجد منافقين تجسدها و يسألون لكن و لا أرواح فيها و كل قلب العين قلب العين و يقول خراب قلبه كيف سألون فاسع الله نوت المعاما و يتعلم في شعرين و يتعلم في قنعية هذا الكود حق و وفق و يتعلم في عروره و يتعلم في المقالات سألون و يتعلم في محكم و يتعلم يا وساندك را له غيري سا سا لا غره الى وئل سبحانه وايذا را ايكم مرافقينتما مره ادركتوا تعجبك وحك تنكلا إليه وتناطر ما يفعله في كل منافقين من كي ربك يبقى ديرنا أيها الوصول إلى المخلوقة كبقا و هذا يجب أن تقول الآن يجب أن أفضل كل منافقين يجب أن يجب أن أفضل كل منافقين أفضل كل و هذا يجب أن أصف إليه سبحانه يحسبون وحي أمرين أيام كل صيحة قيلك استر عليهم أي كائنة عليهم دو شودة إني عليهم دو مفهول ثاني يحصد يحصدون كل صحيحة قائل كستوحي أمرينا إيانا كائنة واقعة عليهم شو ميدو دو شودة مدى قمحي معنى ذو وامحة مسلمين اللي تشوغل خاصة وعركتون نصورة دانو وحي سودكت ايضا الدولان لبتيله غسوة من المصطلق مرايسي غسوة لبيتيني من المصطلق qabiilada leere gudduulay taasay ku soo مرافق ثقبت انا ميدو خليو حاتيلو انا اني المرافق ما هي مرافق عادي مرافق بابك كان لي انا اني قال فرص يا انكل وطنها سيلائه اغضرى قران تفكي الله يموت اه تفكي هضره قال محمد قرب قام افارهم نسوقش مبد ماركه دواقي دواقه يجن الله يموت فصره وحا وهي كتيمد ملي رد بك بقي واير الى الله وكل سوري لا عام اي سنك كل صوناي واخا ويهان ايمانك ودعاوودو ما هي ايمانك دا عمله ربك وذككم كل صونمر الهي مركه لو شيغيه ايدوغو ugu weynay muslimin ta yidinka yahay staano islam neema ba aydu go do ku wad inu yahay munafiqin ila uhii subhana humul adu munafiqin fa ayga um baadawi aydu قاتههم الله الله اكبر الله الله اللعنه اما سيبقى ينفكون حق الله لله هي ويده تاجر المسلمين تي افر لا وطن صار وكان المقلايا إذا جاء كماركي كوي مادان المنافقون أوركا قالوا وحي رهدن نشهد وحا كما قاتل كأن إنكاذيك للرسول الله إله إلحي إلحي كو صادر والله الله يعلم وإعوبيه إنكاذيك للرسول إلحي كي سينا والله الله يشهد وحا كما قاتل إن المنافقين أوركا قال الله لكاذبون بينا ليال إليهين وعيكو بأي شيء ينفي ما أطمروه من أنك ghayru rasulillahi waha ay qarinayaan oo rasuulii weeye diidayan ah taase been ku sheegayaan iytaagoo waxyi kadhigteen ay maano taariyal koobaa cunatan qashaan fasadu way ka jeediyeen dadkii ay fasadu naasa dadkii ay ka jeediyeen markaas in sabilay cid ka alle oo qaar taas been taay gaashanka إنهم منافقين <تصفيق> تصاعوا وحاق ما هذا ما شيخ كانوا أيهادين يعملون إليه سميين ذلك إيسوء عمله عمل كو دخلوا اللي شيخ ثابتهم وخوكو سمينا بأنهم منافقين آمنوا إليه هميين باللسان عرب كره ثم كفروا بالقلب حق <تصفيق> قلبك <تصفيق> يكتغلوا بي أمرك المؤمنين تاركان إيماني الشيخان مركي قالة اللك للمخضان كفر كو دي بحادي فقد روحي حول لخري على قلوبهم قلبيالكم و الله خرى حق فهم ديسا لاخري وخر الله خري و بكفره فهم عيوب لا يفقهون فهم ما هي الحقيقه اللي ما والاف ايت مركات مرافقين طاركت تعجبك وحكعجب دينيا ادلا يابيسا اجسام مثل يالكم سدهوبسيهن وهي يقول هذه هضلنا تسمع وذكر حين هذا الكودا كانهم حاله لمده هنا ذكر حين خشوب قريه قريهها مسندت لتيرتيري يعصبون وحهم لاين يا كل صيحه قايله كستا عليهم واقعه مدي فدحايده عليهم دشوده هم الادو اي يوم بعدو اه كد تكونو نبي صبره وقاتلهم الله الله لعنهم ان سيبا يوفكون هي حقا فهمتي سير وإذا قيل الملك اللي يرهد الله منافقين ته تعالوا كالي نعتدرين إلى رسول الله رسولك إلهي حالتك وعذر دارنا يستغفر لكم هاي لنتم بطاف دل بيه رسول الله رسولك إلهي لوو ويكي ديانوان لابان رؤوسهم الحيالكو ده ورأيتم منافقين والحال أي شيسانيان هم أيهم مستقبلونك وإسهلوا أيهم وعن استغفار رسول الله إسهلوا صلاة اسكمت وإيه عليه المنافقين تكركم استغفرت لهم دنب الداف وضرب طياء لم تستغفر لهم دنب الداف أمد البناء واسكمت لن يغفر الله لهم إلهي مرنبو دنب الداف ماه ان الله الله لا يهدي المجرين الا القوم الفاسقين باعد الله كبحي هم مرافقون الذين واقوا يقولون يراهده لا تنفقوها المنفقين وحصيننا على من دق عند رسولي. رسول ينفضوا. ينفضوا. الله رسولك الى يكتسوا كسغناهم حتى ينفضوه كي ينفضوه سيؤكل الطعام الله كل يسو سغناهم الخزائن والصواوات والارض ايريالكا ويا طلابيالكا قسمدوده ولكن المنافقين اوركا غالد لا يفقهون فهم المياه يقولون وحير هذا الذي رجعنا هطان اولابنا الى المدينه مغالده المدينه ليخرجنا وبحينيا وبحينيا الا اعز مثك حوج برامو من عام مغالده المدينه كسر يا وكما سافرنا لله أن يرثовали العزة وتع VIP و للفضل و للمؤمنين قيم壹ئين و لكن الأمن الكثير الذي يراديكم الله من الذهاب لإبداة الله الذي طبيعكم و السمع بسبب الوظة عكت بها تثق من ماذا تفسير big و احنا يدهاد الأیات ماذا وحيثوا بداية غسوة المرايسي غسوة اللي هي تريد وانا غسوة بن المصطلق مركا اللي يرى هذا غسوة بن المصطلق قبيلة الودو لا لك هدله بن المصطلق وفاقيد من خزاعة قبيلة اللي هي نادي غير خزاعة قيل قم يدوي مرايسيه نواء قيد الجنائيه وطاقال فكام بخل مركا اللي هو دائما العلمة قبلنا وحي الشيخان سبب كالاته وقف دقال كي احد مكبور دعاي مر كي دقال كاسور دعاي وقال لصلاة في عرفين دقال كي سو دعاي وحي رأيها عبدالله بن عمي بن صلال رئيس المرافقين دقال كي احد ودبته نبرجلين تأسمي مر كي قال بلا يهل آدو حل بحو maalintii koobad wala soo bax wa soo raaci idan ku ruhaa idan ka muslimiinta gaaladuna sabbe kunay ahaayeen markii gaaladii la soo baxay oo maalintii dambe dagaalkii faraxleysi saare rabo uu sabax boqol laa anu wax aan ka aadi ma dagaal karicin waan fadrad ba qalo soo hartay sadiq kun aan laga hordegan oo haa jira marka maalinta jumcada marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam ku furisto minbar oo isteegay markaas uu isteega oo rasuulku minbarka ku furisto waxa rasuulku hordhiisa oo isteega markaas uu u dhigire ayu hannaas rasuulku waxa أيها الناس بدأوا هذا رسول الله كانوا رسولك الله موصل دره بين أظهركم دخلوا من تجوغا رسولك إله أقراركم الله به إله إبا إنكم نصيب أدليده وأعزكم به ألا إنكم عزي فانصرو رسولك اس أغرقار رسولك حوشي واسمع الله رسولك اس بغيسة والكيسة وأضيع رسولك اس مكاس فيرسان انتس ما كبيره قالك يا صاحبيه او جمعه دغالك خدمت مركو دعي او حدو شنو وقع ليك او صدح بقولا لاطيك ملي دغالك لا سو قماض جمعي في الهواء على الرسول الله كان مدبطه مركا قادك المسلمين تضحكنا قعده كيف هذه الا ضده كبح الساعه نو تاعها يا عبد الله لست لذلك باه فاريسو ادو الله طاي وحف وركاس اشيغت اهل امتي حدد ان في عذاب الشيبان ما فاريساني واضح سقطي كثرت لاف سنه ويسعناجنه وبا اضحا munkar in aan ka hadlo dowd arug waxa naxay xigga arinka ninka markaas ilayna naga fariso markaa banaanka tigi ah waxa kooray niman ansarta kamid ah waxa weeyaan xojin iyo midna mahaydiin talaabato rasuulka u tagto waxa tiraada weexi qalqaraayun simi wa ka toobad keenay demidaaf inay ii weydiin hooqala مركازيرو والله ما اتقي اي والله من دغني داخل ما حيف ولا ولا عبا وحر هذا قرانك انذ ار ان قراتنا كتبا لا سقطوا وتفهموا صفه مركا لوو شيغا ادو ناس كا اعلان دا لقى صفه صفه وناك مركا لوو شيغا اني كو صفه دا لقى فق قالت واسره لكن صفه المنافقين توامخه قال تاغا قرو كلابا انه سنقبل اه او, أو اسكلوي تاس ملك القره ان بن اسحاق حافظ قال كان كيسوري وهو قال او شيغا وار انت بدن اسب النصول كان شيغان مفسرين تو دقالكي قسوى تربلن مسترق او تفك ميد غير ق ساعه وهي اهل Neman kaast du linku di osanadi liixaad aha ayay ku soo degtay waxa ayna aheyd sababtu bakki musliminta ayuu meel degeen ALPN ciye laga soo bixinayay ku waxa hooga isku garbiye macna wees iliriye nin ansar ah ya wax in مهاجر كاي ارباح يقرو في طيق انصاريا ماركاسا كي يا معاشر الانصار ورجما ادي انصاريري وركاي فير هبلوا سينان الي جه جه وامكن مهاجرين تكملها يا يا معاشر المهاجرين يا مطلهين ماركاسا لواب قبل بكف وقليل مال ودي كخد باك اه قبال المهاجرين انتم الا قبيل وادب هم مقفه منكيه parke parke marka oo qatarba la سا سوتير نبي صلى الله عليه وسلم خلاص بركه د كلامه غي والا كلام الفريسه مركز علوقي ادولي قومي مصالحات وشقاي ديسي وله شهدين شيء اقو خراقن قا امرافين لسعودي ايري قطف قطا ورونا في بلادنا ومرمان فين غي سو بودين ما قالو يين كلي والله ما مثلنا وكلاب قريش هذه الا كما قال القائل صم كلبك كلبك ياكلك او ارمانت مين منكم المهاجرين تهانك منك ميدها ونك منك نغا ميقربع وقت صارهم هبكرو كنت ساليه مع هذا الكيري ما هان اييغا قيل fa Abdulah Mousa mu wakhal muslim ah iman ayi hakfaray hore nimankii aanana guriyayaga dajinay oo ah مركازه دائرة عبدالله يقول ويقول والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا نلأألز من هذا الأدى والله هذا كل الأبننا يقول ننك أودا بلا أصبع صور وأكاعدنا كمصافرين نقول ننك دلقة بلا ننك دلقة بلا نبي قلت صلى الله عليه وسلم مركازه حتى نقابل أيه تقبيل كيف تقبيل وأنصار وقابل ما صنعت به أنفسكم ا حكاش اذنكم قرتميري واوخف بيرتين قفمها اي رين محايل بلادكم وقاسمتم اموالكم اذنك غريين دجيل مالكني لاقيو صتير والله عذاب حوله لكري هيصلهين او كان اد بيليدان نفقين اظام يحلين تا خوله لهين اد غعم عنكم من بلادكم تكنوا لا وين مشارك قحيل ملك aa qurtamirii idinka soo dajine marka ay said in arqam sahabiga santa iseli wayo qortay rasuulka asha rasuulka wa u yeeray sallallahu alayhi wa sallam o bayashi niki wani weyn oo odayo magac iyo o bayashi qaraabadiisa xaqta wax yarada rasuulka ala wiilka yarka oo hogaa waxa dhici karta inuu sanxadalka si fiican u مركاز الفيدي ايو سو سيدي ايو قاي سو دقي ايات الله عليه وسلم اكو حكم اضبطنا عمر الخضاب وحكي لرسولك الله منكاس او ضحايه ليخرجن الاعز من هالاذله منكاس وحا قدرتا عباد المبشرين قاس قرابده اييه او مؤمنه ودي مرخه سو جره نبي الله عليه وسلم فكر إذا تحدث الناس يأمره أن محمد يقتل أصحابه؟ لا، ما الذي أقول له بحيث حالته كان مقالك عن يلنا النواب محاة ما ركضتك كل شيء يستعلم محمد الساحي بدي سيدي له قالت له أنه لا يقال لك سيسلام يقول له كيف والمسلمين تواهناك وكفافوا لكن هناك قالت له هذا الدين الذي يقال لك المسلمين oo muslimnimada iyo bilkul badbaadin soo islaamayaan waxa sababo aqal ku soo islaamana inuu cabsado usira war wax muslimiitu wa sabab keenayda islam keenay kici uga talabad mahdi layra wala la in muslimi tiqaar kamid ah absin soo islaana waxeene awlaan meel ugu badbaaday ee arage ilaa maftana kala jiraan dagaalan marka macneedu waxa tahay muslimiinta madaw min ki fitna ka shaqayna fiiriyay madaxa xikmadis maalin dur ki yaa had waqtiga soo kale meela la degana jiray برق بهم الى الكفر مركا سا قفل بابا ختمه مش ويل. من قضحا وسكسا وهو راه طاي حال لي يري وركي وايل ويل حقيقه عن ابي صلى الله عليه وسلم مع ابن قال سير مواطن ما صاحبك معناه وحل الرضا مشكلته ما بحل دق دق اينك بطيسي وتلوى تلوى وقالت صعادة المجالة المدينة مركة اللي الجلفة عبد الله بن قبى بن صلاة الوحوضة لمو من أم عبد الله اللي بيشري عربته محمد بن محمد أباكي عبد الله بن محمد والباحب ابن مره الحرع عبد الله مركسا عبد الله اللي بيشري مجالة المجالة المجالة المركة لرب السيافة انقعت ويوضع لججل أي أستاذ مسلمين تي كانوا يقولون هذا صعظة مرخي أبه سيبقوا الله الله نكو دارتنا دين جرين ورأي أخر ورأي وليم قالوا الله دين جرين نبي محمد ورأيه كوفا صلى الله عليه وسلم وماذا يبدو أنه نبي محمد ورأي عزيز سيري ورأى آيات سيدي عن الكهيد أمه سيدي آيات دي الشاكتاء عن الكهيد ورأى إنه تطبيقيه سيبقى ماشي التاقين سيفتروا له التاقين نبي صلى الله عليه وسلم عيدا كما أدن بيك الرسول وصحبه يقول لك يقول لك ويقول لك ويقول لك يقول لك أبو الله يوم حبيث يقول لك إله أقف الصحابة والله سنجلي وقال لك إن إنه أدوك العزيز تأسره ودريدي يقول لك يقول لك أبوه أبوه سأسره يقول لك إيمانك حقيقها حسومها والله لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس لا أتمنى ما برض الله عليه الصلاه والسلام يقف ان كان ذا مؤمن نقما الهه اذا جلاده عبورته الله غادي والده اش انه كلت ليس موسم جميل كان دينه حقيقه صافطه اهل وحس كه وهميو انت دغتي لك دغايستو ان في لغين ما يا استاذ ما في عندي استاذ قال تعالى يروح يري وايذا قيل لهم منافقين تمرك اللي تعالوا قالا أي معتدرين إلى الله رسول الله حالات رسولك وعيدوا الباران أيضا وقال دعنا الله نغرب الله إلهي دمده نوهي دي كالا يقرأ مالك الساس اللي يريد تعالوا كالا يستغفر لكم رسول الله رسولك إلهي دمده فإن اندل بي لوو وحي الله رؤوسا من حيالك معناها أعرضو وكيف يستنوي مرغباء الرنطاز قالت كوديو حنان توضع إلي ما أقول المنافقين لوو ويللادان رؤوسا مدحياء الكوديو والرأيتم والأركيدا يسدون حالة الكيسين يتعدى ولا يتعدى سورة الثانية لو جرتا آيات, آيات فيرس آيات صدحات آيات دللادات بدل اتخذوا ايمانهم جنة فسدوا تصوى متعد فسدوا الناس هذا ما يقوله تنونا وليز يسو دونه ايه اي اي اي اي اي دونه يسو حال اي اي اي سنو منافقين طوات اركي يسو حال اي اي والحال اي جسنهم ايضا مستكبرون كويز كلاوين ايهن عن استغفار رسول الله رسول كيرو دميطف وطلب قالت كوده اني قرتان ويس كلاوين الى تركو ختمه إلا وحري سواء اسكمت ويعليه مرافقين ط استغفرت لهم بالمطاف وطلب ثيا ام لم تستغفر لهم بالمطاف ومد البنا واسكمت لا يغفر الله لهم الهي محب ابو ضفمه نورنا بالله الافيما هايل ان الله الاه الا يهدي منهن يا القوم قوم الفاسقين قد ضاع عليك البحر اي تطبر جعلها معناها حالته وقوفك فاسق يا مهنني قفك مركه الا وهمنا ومر قلبي سو خير دور هم منافقين تألذين واقوا يقولون إلهية لا تنفقوها النفقيلين وحبيلين وحسينين على منذ عند رسول الله رسول كهذا اكتسا قصنا بان حتى ينفضوه كيف ينفضوه ايه اكتبتك تتكبه ايش او حيو جوجوه انتقاله اكتبتك ايه انتقاله كي قويو انتقلتك حكلا اياعين ولي الله كل جسوسنا بانه خزائن السماوات والأرض إن ريالك يدوك قسنده ورزقك كجيرو الله كل جيسام معمولا دون الله الرساقية ولكن المرافقين أورك قال لا يفقهون فهم من أياه ووحي مولان أيها وحب دائدتك المؤمنين <سؤال> طاقون قضى اياه إن مؤمنين تأيقاجون بمان أياه وكالحرار أياه يقولون المرافقين تووحي إليه يقولون لا ايرجعنا هتان لابد نو الى المدينه مدينه ان كناب نو ليخرجنا الاعز منك اود بدلنا كبخنا من ها من قال المدينه الاذل منك دليق الله, الله كل يسى العزه وضو سمعته ولي رسولي رسولك يسى وسمعته وللمؤمنين مؤمنين وسمعته ولكن المنافقين اورك قالوا لا يعلمون ما اوغى ايغني ااود لي يحيي لكن ساسماح الله اوقله ابقى كل حرام اي اصكى ثلاثه قال تعالى الى روحي ويرى واين الله مركه اللي يرام المنافقين تعالوا قال اي مقتدرين الى رسول الله حالتيكم ورسولكم وحده الدارنا يستغفر لكم ذنبينا فاين نطلب يا رسول الله رسولك الى لو وين لا بان قوموا مدح يالكودا ورايتهم وارتكبوا يا سدون حال اي جهسنيا والحال اي جهسنيا انه كجهسنيا ايمانك يرجوع هم ايغو مستكبرون كويس لوين اي هي او اسكروا وين عن استغفار الرسول الله وعن اقرار ذنوبهم اسكروا وين انهم قيرتان غلطكود سواء اسكمدوي اناهيري ام لَم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذِمْتَ فَمَا بَلَغَ وَاسْمِ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَنْبَ الظَّالِمِينَ إِنَّ الله, اللَّهَ لَا يَهْدِي الْمَعْنُونَ يَا الْقَوْمُ قُمْ الْفَاسِقُونَ ضَاعَ إِلَهِي كَبِحَثٌ هُمْ مُرَافِقُونَ الَّذِينَ وَطَقَ يَقُولُونَ لَيُرْهَدَ لَا تُنْفِقُوا هَنَفَقَيْنَنَا عَلَى مَنْ تَدْعُى عِنْدَ رَسُولِ ولله الله كاريكي سيؤسنا ولله الله كاريكي سيؤسنا خزائن الصماوات والأرض إن ريالك إن يقولك قسنا ديهي سأ ولكن المنافقين أورك قال الله لا يفقهون فهم ميان يقولون وحير هذا المنافقين تو لإن رجعنا هدام الله بأنه إلى المدينة مقالدة المدينة لا يخرجنا الأعز منك إزادة بضانا كبحنا من ها مقالدة الادلة متك دلغا بدن ولله الا كرسي يس يا العزه او دو سناتاي ولي رسولي رسولكي يس او المؤمنين المؤمنين تي ولكن المنافقين وركا غالده لا يعلمون ما اوغى الله ايا ان تثرثرتين اذليه يا ايها الذين بقوا امنوا حقرميهن لا كلكم ييسن ان مشغولين اموالكم مالياكن ولا اولادكم عرورتي عند الله الله لا يصيد لك ساي ييسن ان مشغولين ومن يفحل قفك سمي اي ذلك الاشتغال بها عند الله مشغولت ودك الى الله لوه مشغول قفك سمي يا فلائك يَا عَبْدُتَ ذِكْرِكَ اللَّهُ وَمَشْغُولًا هُمُ الْخَاسِرُونَ أَيَّكَ أَحَادِثُهُ وَقَصَرَيْ وَأَنْفِقُوا بِهِ مِمَّا مَلَكُوا وَأَكْمِلُوا رِزْقَنَاكُمْ إِنَّهُ رِزْقُنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ قَفْ إِنَّكُمْ إِنْ, إن تَمُوتُوا وَإِيمَانٌ بِهِ خَالَهُ وَأَكْمِلُوا قَفْ يَطُولَ أُصْبُهُمْ رَبِّ يَا رَبِّ لولا أقار تنمت دبئيهو دقت ديلا أجل مدينة لكي أجل کو قريبين دو أخوة الصدقة أهو الصدقة استمركاز وأكون أن كانا متنقضة من الصالحين دكا سوصوبا ولن يؤقر الله الله دبئه دقي ما نفسا نفس النفس. إذا جاء أجلوه مدينة دو مركو يمات دو والله الله نخبير ونفسك و ندحقها بما تعملنا واحد سميني دا الله سبحانه وتعالى آياتكا نوحو أمريا بادكا مؤمنين تا إنه يدير جروبا لكولانك إلهي وعيصان أغام مشغولين مالكو دا إيا عرورتو دا إيا أدوية وحي إلهي أغبري أو إبادة أساق اللعابدا يأ يدير جروبا لكولانك إلهي وإنه يدير جروبا لكولانك مطاع الحياة دوية وزينتها إنه يداد الله أبوري إنه يدير جريوك الدارة آخره حده يقول مشؤولانا إلا يخبرنا شيئا إنه نقدهنا نقوم قصاري وحده آخره أخبرنا الله تعالى إذا كان هناك فائدة أراضها لنا لفوض النار إنه نفته دي قصاري إهل كودين وقصاري إلى وحيده سبحانه يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا فميينوه لا تليكم أموالكم ولا أولادكم ما ليالكين يا عرورتين يأتي إنكم مشكورين عن ذكر الله إله إله إله حسيد فإذا كنت أصدقوا مسلمين أو على الرباء إله الدين كيسا براشا إياه قمد ديسا مشكورين عرورتا يا مال معنى هذا الدنيا إنه سمعونا مشكورين معايا إلي إن الدين كالبارات كنا بغان تواوحي لغو أبوري عاد بااس كم مسكون بين القصار ذكرك الالهي وخه ugu way soo garaya salaadaha shan taa kamid oo imamul baqiruhu wuxuu yiri qala al mufassiruna ya'ni as salawatil khamsa wakhwayn aaymada tafsiirku wuxuu yiraadeen dhikriga ala ayatan wakha loole jeyda salaadahi ti jaaratu wala bay'an indi fi Allah ilahi taqwa wa amanaya mu'minina taaha a akhira ka absanaya iyo diyar garawgeeda ina ay tilmaantooda oo ku tilmaamay wadadan ganacsigooda wax soo gado iyo wax si gaadid ay aayadu raqiyad dumar dammaan dadkay la hadleeyaa waa inuu samarnaba wejireedka ilaahay gacanta dhixin oo mar hadarkayda dad salaad diwaal la adimay markaasuu daniisa iska wataa xafiiskiisu fadhiya shirkiisu iska wataa wax iska bedelaya male haddii waa qof iska meel han tabax meel waxay baan markeeday iska dhaqanayday dharigeeda iska karsanayday mid kale toof wakalana intee soo wa ka sii liitaano waxay ku mashquulsan yihiin baraha bulshada iyo balaayda weyn shidid marka dadkaas waa qasaarayaan waa dadka qasaarayaa ilaahay ilmaama dadka qasaarayaa waxaan واد إلهي ان اركي سقاادتو واين اد ديارغلودا كديب درنهاغا قبسو إلهي وا الله نخرس مده يا ايها الذين آمنوا حققتم ايين ولا تليكم ييسن ان كن مشغولين الله الله له سيدي صلاه دي سونكي سكي الله ومن يفعل قد ذلك اي الاشتغالات بها عن ذكر الله كم مشغولة لغو مشغولة امواشية عرورتي ايدوية اللهغا مشغولة ذكره اللقفة وحاة سمية ومشغولة سمية فاللائك تدكاسهم القاسرن وقوة قصار الالائك من تيالغو شارعنا حيلا قف اللقفة سمية وعام مركت داتك سيداسيهرو اغام مشغولة ذكره الهي ايدوية داتك سواة قصاري on naftooda iyo eelkooda maalinta qiyaano wey doona wa anfiqoo o odiyer groob waxyaati ma han salaad kaliya hadii salaad la sheego seekeedi wa ku xigta dhamaan wixii aanu ilayay waajibiyay in la bixiyo raba in la bixiyo ilaahu wuxuu yiri subhana wa anfiqoo bixiye mimma ki wa khamida rezaqnaatna min ku rizaqnaa qala aan ku rizaaqnay wax kamida bixiye seekeedi oo horayda iyo waxa la waajibeedkii kaleeyto iyo wehii tadawuuc ee qofku ku samayn falaana min qabli ay yatiya ahadkum mulu tafin kumida intee mautku u iman oo aan waqtigu ka dhamaan bihiyo marka waxay lamid tahay min qabli ay yaqula مركا او فيقول انتم صنبهم فيقول ان انتم صنبهم رب يا رب ربي يجيو لو لا اخرتني ضد ما يغدغت الى اجل مدتي لغا غره اجلك سو قريب دو واف الصدقه او صدقه استوك واكون ان كرم ابن قبر من marka moodku ku soo xadiran markaas wax kale weydiisanay weydiisanayo in uu xorrinuko qadar darmo weydiisanayo in uu addu yaq raaixto wuxu weydiisana kaliya fursad uu baa'a in ku sameeyo baa'a in uu ka gaabiyay fursad uu ku sameeyo in la siiyo taasna waxay ku tuseyda nolosha waxa ugu qiimaha badan waana ilaahay وان اله الكعبدين marka moodku ku soo xadiruu ka shanlaaya marka asu ka shanlaaya oo kari allah liqa'a qaqatu j'alala lakuranka ilahi ilahi la lakuranki suj'alada ilahi yo cheel iyo wakuma waqfkaas weli leeyeen qafka lakinnaba aadalla lakuranka alle alla na lakuranki soo naciye alle ee arisana wakuma ma baha waqf sirri halu leeyda waxa qofkii markii hore wixii alla amreeyse meenay wixii alla kareeyay ka fogaanayay mautku markuu ku soo haadiro oo uu arko qayrka ka hooreeya wala tusay inta nafta laga wada siibeen markaasu jiclaan la kulanka alle ilaahayna la kulankiisu jicil yahay maxay la waxa ka hoofe waqfkiisu soo caabuday inuu abaal mariyo hada laakiin qofkii bay xayay fursadaha ew jeerka alla bay xayay ويجعلنا فرصة الله سيئة إلا هين هو عريسي يهي عاصم تي وسوء عاسي يهي مناتنا عيدين ديب الله ألا هو كل ما مرك مركوا من أباها إنان كدير جلونه وفرصة مدى آنه إنان متكال إنان هيلينه إنان كو حصاب تمنى مدى يهي أنك فائده إلا هين هو سبحانه ولن يؤخر الله نفسا نفس إليهي ديب الدقي ماهيه إذا جاء ajeruhu daday marku yimaado mar hadhay mudado ka dhammaato il briks lugsiima ila wuxuu yiri subhana wallahu allahna khabirun wa midh gagaa qaa dimaad tacmaluna wad samaynida ah ahfadka dalbanay indig lo dhigo marka dib lo dhigo qarkood inay u soo sheegay sharti inay ku laabalahay hadaan qeyn ugu qorin weliga qeyr ka shaqayn meedid marka qofka sharka shaqayna قال تعالى الهو حويري سبحانه يا أيها الذين ضدك آمنوا حقركم اينا لا تلهكم أموالكم مليك إنه يسنين إن كم مشهورين ولا أولادكم عرورت إنه يسنين إن كم مشهورين الله إله إلا خصيد ومن يفعل قفك السمية ذلك الاشتغالة بها عندك الله إن أموال شئ عرورت الله وغم مشهوره ذكرك الله فأولئك ضد قصيدة السمية هم القاصرون وكوة قصارة أي أي أيها آدم ونفتو ديئلك وضب آخرة قصارة وأنفقو بحية مما مالك وحكم إذا رزقناكم أن يكون رزاقنا من قبل أن يأتي أحدكم الموت قف إن انكمت إنتم موتكم وإيمان وفيقول لولا اقرتني دقم ايو دغت الى اجر المدينه لغا غاروا اجل كو قريبن دو فاف الصدقه اوح صدقه أو يسط واكون ان كرم مثنغوا من الصالحين ابدك صوبان قالك على الى وحيري ولن يقهر الله نفسا نفس الى دقم دغما اذا جاء اجرها مدتهد مر كيمادو والله الله خبير ومضحق قال أؤى بما تعملون وحد سمين إيدان إن كان أبال مرينة الله سبحانه وتعالى أعلم بصلا الله وسلم وبرك على النبيل.